فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا عباد الله إن الله عز وجل قد خلق الإنس لعبادته كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبين لهم كيف يعبدونه على صراط مستقيم وبعث النبيين والمرسلين يدعون الناس إلى التوحيد والحق المبين ويبينون لهم الصراط المستقيم كما قال عيسى عليه السلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وابتل الإنس بإبليس يقعد لهم على صراطه المستقيم ويزين لهم الانحراف عنه من جميع الجهات التي يقدر عليها يزين لهم الانحراف بالشرك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 من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وكان لإبليس أعوان من الإنس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس كما قال ربنا سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فكان الإنسان يا عباد الله في حياته بين داعيين داع يدعوه إلى صراط الله المستقيم ولزومه وداع يزين له الإنحراف عنه وكان خير الدعاء وكان خير الدعاء إلى صراط الله المستقيم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله على صراط مستقيم ويهدي بالدلالة والبيان إلى الصراط المستقيم قال تعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال سبحانه وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم فهنيئا عباد الله لمن لزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر كل بدعة فلم يغتر بزخارف أهلها وأنزل الله معه الكتاب وآتاه النور المبين الذي من لزمه هدي إلى الصراط المستقيم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 لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقد فصل الله عز وجل لعباده صراطه المستقيم ودعاهم إليه وأمرهم بلزومه وحذرهم من اتباع السبل والطرق التي تخالفه التي تدعو إليها شياطين الإنس والجن وتزين سلوكها النفس الظالمة الأمارة بالسوء وناداهم نبيهم صلى الله عليه وسلم إليه فهنيئا عباد الله لمن سمع النداء فأقبل وعليما البيان فعمل يقول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا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 وأوفوا الكيل والميزان بالقس لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تبكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأنت يا عبد الله أنت يا عبد الله سائر في دنياك ولابد وهناك من يأمرك وينهاك في هذا المسير لكن الشأن يا عبد الله على أي طريق تسير وإلى أين يصل بك المسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كتفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالأبواب التي على كتفي الصراط فالأبواب التي على كتفي الصراط حدود الله لا يقع أحد في, حد في حدود له حتى يكشف ستر الله والذي يدعو من فوقه واعظ الله وفي رواية قال وعلى الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس أسلكوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو على الصراط فإذا أراى أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال ويلك لا تفتح فإنك إن فتحت لجف فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق و... والداعي من فوق واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم وخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطى ثم قال هذا سبيل الله ثم خطى خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبول متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ومن لزم صراط الله يا عباد الله كان من المفتدين ومن انحرف عن الصراط يكون سالكا طريق الغضب وطريق الضلال قال ربنا سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الذي من الصراط المستقيم فاز بالحياه الطيبه وبجنات النعيم قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال سبحانه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال سبحانه وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ومن انحرف عن الصراط كان متوعدا بالمعيشة الضنكا في الدنيا ونار الجحيم في الأخرى كما قال ربنا سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى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 وتعددت الفتن فما أحوجنا عباد الله إلى الاستمساك بصراط الله وعظيم الصبر على ذلك والتواصي بذلك فاستمسكوا عباد الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدنكم عن ذلك صاد يزخرف الباطل للناس وكن يا عبد الله كما قال ربك لنبيك صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وكما قال ربك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون واجتهد في الدعاء لك ولأهلك ولذريتك بالهداية إلى الصراط المستقيم فإن الله هو الهادي بفضله إلى الصراط المستقيم فالله سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم هدانا الله جميعا صراطه المستقيم وثبتنا عليه وكفانا شر الانحرف وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول ما تسمعون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 أما بعد فيا عباد الله اعلموا أنه لا يكون الإنسان مستقيما على صراط الله حتى يوحد الله رب العالمين ويكون مخلصا لربه سبحانه وتعالى فهذا هو طريق الأنبياء أجمع وشأن أولياء الله الصالح والعباد المؤمنين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 فصراط الله المستقيم رأسه ومفتاحه توحيد رب العالمين أن تجتنب يا عبد الله الشرك بالله عز وجل وتوحد ربك وتكون من المخلصين وأن تجتنب ما يدعو إليه الشيطان ويقود إليه من الشرك بالله عز وجل كما قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم واعلم يا عبد الله أنك لن تكون مستقيما على صراط الله حتى تنزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعى الخلاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فيا عبد الله يا عبد الله إياك أن تحتج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الناس وإنما احتج, وإنما احتج على الخلاف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أضاء لك الحق وعلمت السنة فالزمها فإنك على صراط مستقيم فالله الله عباد الله إياكم أن تغيروا ما أنتم فيه من خير إلى ما يدعوكم إليه بعض الشياطين من الشر والزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الدنيا مهما طالت قليلة وإنها مهما تذخرفت زائلة وإن المصير إلى الله وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا الله عباد الله وأعدوا لذلك اليوم أعدوا لذلك اليوم الزاد وليكن زادكم نافعا وجوابكم صوابا ثم اعلموا رحمن الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلاوات ومحى عنه بها عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات فاللهم صلِّ وسلِّم على النبي الأكرم وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليماً كثيراً وعلى من اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وارضى عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا عباد من عبادك سمعنا النداء إلى فرضك فأتينا مقبلين خائفين وجلين راجين رحمتك خائفين من عذابك فنسألك يا ربنا أن تؤمنا من عذابك أن تؤمنا من, من عذابك أن تؤمننا من عذابك وأن تجعلنا من أهل جنتك يا رب العالمين اللهم إنك تعلم ما نرجو وتعلم سؤلنا اعطنا فوق ما نرجو ونسال اعطنا فوق ما نرجو ونسال اعطنا فوق ونسأل. اللهم لا ترد احد منا اللهم لا ترد احد منا اللهم لا ترد احد منا اللهم انك اعلم بما في قلوبنا وأعلم بما نحتاج اليه اللهم فرزقنا اللهم فرزقنا اللهم فرزقنا اللهم من علمته منا على معصيه فمن عليه بتوبة ترضى عنه بها يا رب العالمين ومن علمته منا مدينة فاقضي عنه دينة عاجلا غير آجل يا رب العالمين ومن علمته منا مهموما فكشف همه يا رب العالمين وأبدله بالسرور يا رب العالمين ومن علمته منا مريضا أو أن له مريض اللهم فاشفه شفاء عاجلا لا يبقي ألما يا رب العالمين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك فقراء إلى رحمتك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك اللهم فيا ربنا كما جمعتنا في هذه الدنيا اجمعنا في الجنه يا رب العالمين رب العالمين اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم تجعلنا في الجنه مفقودين ولا فاقدين لمن نحب يا رب العالمين اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم وزدنا خيرا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا واقينا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على حبيبنا ونبينا وسلم